INNA OWHAINAA ILAYKA KAMA OWHAINAA ILAA NOOHAN WA AN-NABIYINA MIN BA'DIHI WA OWHAINAA ILAA IBRAHIMA WA ISMA'ILA WA ISHAQA والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهاهون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك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 لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أمدا وكان ذلك على الله يسيرا يا أيها الناس قد جاءوا